حذرت غرفة الصيادلة في ألمانيا من أن تناول مسكنات الألم بشكل مفرط أو لفترة طويلة يمكن أن يؤدي إلى أثار جانبية خطيرة على المعدة والكليا.